بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إن الإنسان لفي خسر ْت وَتص وَوتَوفر بِح بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همذة اللمذة الذي جمعنا فَمَن في الْعُطَمَ تِ وَمَا أَبْوَى كَمَا الْعُطَمَ لَا رَبّ لَهُ amang la لَ سر كيف ففان رّكصحف لَ ي ج كيف د في صلي وَأَر أبادي لترهيهم بعجارة من سجيل فاجعلهم كعصف مأم I don't know. بسم الله الرحمن الرحيم يا رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم الذين هم يراؤون ويمنعون الماء من الله الرحمن الرحيم إنا لربك وأنحر ان كان كاوثر فخل لي ربي كعون اب ان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 دون ما أعبد لكم دينكم ونيادين إذا بربك واستغفر إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب مَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَمَا هُوَ أَحَدٌ أَمَّا ٱلصَّمَدُ ٱلَّذِى ٱنْتَهَىٰ وَلَمْ يَكُن لَّهُۥ نِدٌّ وَلَا كُفُوًا ومن شر غاطب إذا وقبت ومن شر نفافات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مِنْ شر and the Nabi Allah. O da